وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَ, قال تَا لَا نَسْكِي حَتْ تا يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير.